كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لَّينَ عَهَتُم عِن دَمَة جِدِحَران فَمَتتَ قلَكُمْ فَتَّقمولهُ إََِّّينَ عََتثُم عِن دَلمَك جد ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يركضوا فيكم الا ولذم كيف وإن يظهر عليكم لا يرخبوا فيكم كلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم يرضونكم بأفوالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاتقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا لَيْلًا فَقَدْتُ عَنْ سَبِيلِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَذين مَّا يَقْبَلُونَ إِيمَانَ الْحَقِّ لَمَّا دَبَّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ المعتدون فإِن تَابُ وَق الصلَ وَآتَكتَ فَف وَكُ فيدينين فإِ تابُ ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم ألمانهم من بعد عهدهم وطعنوا وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم, إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون إنهم لا لا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم الاقاتون قوم من نكثوا ايمانهم وهم وهم بَدَؤُوكُمْ أَوْ لَمَرُّوا وَهَمُّ بِإِرْضَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوْ لَمَرُّوا أتخشونهم, أَتَخْشَوْنَهُمْ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أحب أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحب أن